بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك الكرآن لتشقى إلا تهكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى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 وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثٌ مُوسَىٰ إِذْ رَآَ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا, منها بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدَىٰ فَلَمَّا أَتَاهَا نُوْدِيَ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 واغم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فذعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد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 اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا ليلا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما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 كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بالوا قرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جانا لكم الامر مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل وانزل من السماء ماء فانفخرجنا به فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى كلوا واروا انامكم بِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِنَهَا مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبُوا وَأَبَوْا قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّ نكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنِكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُ لَا نُخْلِفُ نَحْنُ وَلَا آتَمَكَ نَسْوَى قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثم قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترا فتنازعوا أمرا بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذا لساحران يريدان أن يخرجاكم ان اردكم بسحرهما ويذهبا ويذهبا بطريقتكم المسلا فاجمل كيدكم ثم اتو صفا وقد افلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما ان ما تلقي وان ما ان نكون اولما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 تَأَلَّى وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّهَا هَٰوَنًا وَمُسًا قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَن آذَنَ لَكُمْ انهم لكبيركم الذي علمكم السحر فلقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا مصلباكم ولا صلبنكم في جذوع نخلي ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقا قالوا لن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 والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يقوت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلاء جَنَّةٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى وَلَقَدْ مَهَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِيَ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى فَأَتْبَعَهُمْ فِدْعَوْنَ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا وَأَضَلَّ فِي الدَّعْوَةِ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَا وَوَعَدْنَا جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى قُلُومِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَقَرُّوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ وَضِبِّي وَمَنْ يَحِلُّ لَهُ وَضِبٍّ فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى وَمَا أَعْجَلَكَ أَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى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 أَثَقَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ عَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِيهِ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَقَذَفْنَا هَا فَكَذَلِكَ أَلْقُوا السَّابِرِينَ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجِلًا جَسَدًا لَهُ الْكُوَارِ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُّسَى فَنَسِي أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا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 قال يا مَا ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابنهم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي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 وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا إنما إله الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء كَذٰلِكَ نَتُصِّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ أَتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِلًّا يَوْمَ ي فخف الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثل طريقة إن لبثتم إلا يوما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 وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا أغما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد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 قَبِلَ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تغمأ فيها ولا ترحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلاء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 أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلًا مِنَ الْكُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات لِغُلِنُّهَا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ بِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمَّى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 زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واشتبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية رَبِّي أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ مَا في الصُّحُفِ الْأُولَى وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَا بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِ لَقَالُوا لَقَدْ جِئْنَا رَبَّنَا لَوْلَا أُرْسِلَتْ إِلَيْنَا رَسُولٌ فَنَتَّبِعَ آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل, كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى